والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة تدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء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 يا ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء يا ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فَبِأيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكذِبان مُدْهَانَ مَتَانَ فَبِأيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكذِبان فِيهِمَا عينان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف قضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان